مَنُ نَّلُ الْمَلائكَةَ إِلَّا بِالحقَقِّ وَمَا كانوا إذ مُبَرين إِ نَحْن نَزَّلْ نَذِكْرَ وَإِا لَ لَحافِظون وَلَقدَدَ أرْرسَلْنا مِ قَبلِكَ فِي شع الأوَّلين وَمَا يَأتيهِ م الرسُولٍ إلَّا كانَوا بِهِ يَسَْهْذِئون كَذَلِكَ نَنسُْكُهُ فِي قُلُ بِالمُجرمين لا يُؤمِنونَ بِهِ وَقَد خَلَت سَُّةُ الْ الأوَّلين وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَم مِنَ السَّماءِ فَظَلُّ فِيهِ يعْرجُون لَقالوا إَّ مَا سُكرِرَتْ أَبَصَارناَا ببلَلْ نَحْنُ قَوْمُمََّسحورون وَلا قَدَ جَ عَلْن فيِي السَّم إِبُروجَهُ وَوزََّهَّا ظِرين وَحَافِظْنهاَا مِنْ كلُلّ شََطان الرجم إِلَّا منَنْْتَرَقَت السَّمع فَأتْبَهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِهِ نُزَوِّدُكُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرسَلْ النَِّّيياَا حَلَ وَاقِحَ فَ زَلْناَ مِنَ السَّمائِمَا فَأَسقَنكُم فَأَقَنكُمهُ وَمَاأَ تُمْ لَهُ بِخازِنين وَإِا لَحْنُ نُحيي وَنُميتُ وَنَحْنُ الواارثون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 ف ق قنهُ مِن قَبلوا مَِّ لِسَّمون وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للِمَل إكَةِ إ خَالِقُم دَشرَم مِ صَلْصَالِم مِن حَمَاء م صَلصَالِم وَنَفَخْتُ فِيهِ مرحي فَقَاعوا لَهُ سَجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لَمْ أكن لأسجد لِبَشَرٍ خلقته من صلصال مِنْ حمأ مثنون قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبَشِّرُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ نُبِّئَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمُ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّ لَمَن نَّجَّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بَْجِئناكَ بِمَا كانَوا فِيه يَمتَرون وَأَتَيناكَ بِالحقَقِّ وَإِا لَ صَادِقُون فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بطقُ إِنَ الليْلِ وَالاتتَّبعِع دَبَارَهُم وَلَا يَْلتَفِثْ مِنكُمْ أَحَدُ وَمْضُ حَيثُ تُؤمَرون وَقَبَيْناَا إلَيْهِ ذَلِكَ الأأَمْرَ أََّ دَ بِهؤُل إِمَا قطُوع نُصْبحين وَجَ أَأَهْلُ المَدينينَة يَتَّبَشرون قَالَ إِهَا أُلَا إضَيفِي فَلَا تَفحون وَاتَّقُ اللهَّه وَلَا تُخْذُون قالوا أَولَم نَنْه كَان العالممين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقيين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للِْمُتَوّمين وَإَِّه لَِسَبيلٍ مُقم إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ للِْمُؤمِنين وَإِن كَانَ أأَصْحابُ الْأَكَةِلَوَّالِمين فَن تَقُمنا مِنْهُم وَإِهُماَا لَئِمَا مِن وَلاقددَ كَذَّبَ أصْحابُ الْ الحِجِْمُررسَلين وَآتَينهُ آياتنا فَكانوا عَنَا مارِضين وَوكانوا يَحتونَ مِن الْ الجبال بُيوتَ آمِنين فأَخَدَتهُ الصيحَة مُصِحين فمَا أَغْنَا عَنهُ م كانَوا يَكسِبون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 لا تمُددًاَّ عينيكَ إلَى مَا مَتعنابِهِ أَزْوَا جَم مِنهُ وَل تَحزًا عَلَيْهِم وَخفِب جَنَا حَكَلِمُؤمنين وَقُلْ إِي أَنن نَّذير المُبين كماَمَا أَزَلمَا على المُقَتَسِمينَ الذيينَ جَعلُ الْقُرآنَ عُضين فَوربَبِكَ للََفْأَل إنهُ جمَعينَ عََّا كانَوا يَععملون فصددَع بِماَا تُؤمررُ وَِنِ المُشِْكين إا كَفَين كَ المُسَْهزئين الذيينَ يجعلونَ مَ اللهَِّ إهًا آخرَ فَ سوَوْفَ يعلمون وَلَ قدَ علم أنك يَضيق صَدْركَ بِمَا يَقولون